إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلم في السراء والضراء في الشدة والرخاء وفي كل أحوالنا وأعمالنا فتقوى الله عز وجل أفضل ما يتعبد به المؤمن ربه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أيها الإخوة المسلمون في هذا الشهر شهر شعبان جميعنا ينظر في صحيفة عمله كما أشرنا في الخطبة الماضية ويحاول أن يتمم وأن يكمل وأن يحسن وأن يجمل فالأعمال بالخواتيم وشهر شعبان كما ورد بذلك الحديث الصحيح شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى هذا العابد الولي الثقة أبو القاسم سيد الزهاد في زمانه حضرته الوفاة ودخل عليه أحد إخوانه وتلامذته وهو أبو محمد الجريري فوجد الجنيد بن محمد مشغولا بقراءة ورده في القرآن وهو في ساعة النزع في ساعة الاحتضار وكان يومئ بعينيه إيماء من يصلي لأنه لا يقدر على تحريك أعضاء جسده فانتظر حتى سلم من صلاته فقال له في هذه الساعة يا أبا القاسم يعني أنت مشغول بصلاتك إيماء بعينيك وأنت لا تقدر في ساعة الاحتضار وتقرأ وردك في الركعتين التين تومئ فيهما بعينيك فقال الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى للجريري يا أبا محمد كيف لا أفعل هذا وها هي صحيفتي تطوى تلك الساعة وقد كنت أنتظر ذلك اليوم يعني أنا أشتغل أصلي وأقرأ قرآن ستين سنة سبعين سنة وأجي أقصر في ساعة الموت لقد عملت لمثل هذا اليوم أن يقبضني الله عز وجل وأنا أصلي له وأقرأ القرآن أرأيتم مبلغ الحرص عند هؤلاء الصالحين الأبرار كانوا يحرصون على الطاعة حتى آخر نفس يحرصون على الطاعة حتى لو انقطعت منهم الأنفاس ووهنت القوى وضعفت الأجساد فلم تتحرك كانوا يومئون بأعينهم يقول ثم دخل في ركعتين أخرين يقرأ ورده فيهما من القرآن فقبضه الله عز وجل على تلك الحال لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اللهم إنا نسألك أن تحسن خواتمنا يا رب العالمين في هذا الشهر وقد انتصف ينبغي أن نتمم فيما بقي منه وأن نعمل عمل الأبرار فيما تبقى من شهر شعبان ليكن نصب عينيك عمل الأبرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء كان إذا اجتهد أن يدعو لأحد دعا به وهذا حديث صحيح أنس بن مالك يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جتهد في الدعاء لأحد يدعو له بهذا الدعاء فيقول جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار يبقى عمل الأبرار كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار يقومون الليلة ويصومون النهار فمن فعل ذلك جمع خير الدنيا والآخرة جمع بين العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق القوم الذين يوصفون بأنهم ليسوا بآثمة ولا فجار ليسوا بآثمة يعني لا يعصون الله عز وجل إلا ما وقع منهم تحت سيطرة شهوة أو لحظة غفلة لكنهم صرعان ما يعودون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم يعني لا يستمرؤون الآثام ولا يستمرون عليها ولا يخططون لها ولا يدبرون ولا يصرون عليها إذا وقعوا فيها بل تقعوا منهم في لحظة يغتنمها الشيطان في ساعة غفلة شأن ابن آدم حين يغفل بل تقع منهم في ساعة نسيان دون تعمد أو إصرار فإذا وقعوا في هذا الإثم أفاقوا منه سريعا وعظموا الله عز وجل وتابوا إليه واستغفروا قوم ليسوا بأثم ولا فجار الفجور يأتي عيسك تربط دايما بالانفجار والانفجار فيه انتشار واسع حتى في القرآن الكريم في الاثنة عشرة عينا في قصة موسى عليه السلام يبدأ يقول لك فانبجست وبعد كده يقول لك إيه في الآية التانية فانفجرت ما فيش تعارض لانبشاس لانبجاس أول ما يخرج الماء لسه بيطلع من الأرض حتى إذا خرج بشدة يسمى انفجارا فالأبرار ليسوا فجارا من هم الفجار؟ هم الذين يجاهرون بالمعصير ويعلنون بها ولا يستحيون منها ويدعون الناس إليها ويجعلون المعصية طاعة والطاعة معصية كما هو الشأن اليوم يجعلون من ما يسمونه الفن إبداعا وكل إسفاف وابتذال هات لفن شريف كده شفت لحد دلوقتي اللي شاهد فن شريف يقول لي وبقول له طع لتذكرة سينما معك وانا أدخل عايز الفن الشريف اللي ما فيهش امرأة عارية ولا فيه كلمة قبيحة ولا نابية لقد أصبح الفن اليوم سفاله. أصبح اليوم أصبح اليوم الفن ابتثالا وامتهانا واحتقارا وازدراءا لعقول هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحاربون بفنهم هذا كل فضيلة ويحيون ويشيعون كل رذيلة ولا حول ولا قتل إلا بالله العليل العظيم هؤلاء هم الفجار يعلنون بمعاصيهم فاحذر أن تعلن بمعصية فإن الذي يعلن بالمعصية فاجر وحتى أخوف وأدفع دفع نفسية الذي يصر على شرب السيجارة مثلاً مثلا بعد ما تجيش تقول لي بقى المخدرات والزنة والكلام ده أنا ببدأ بحاجة تفشى خطرها في الناس اللي يشرب سيجارة علانية وما يستطرش بيها فاجر لأن الذي يعلنه المعصية فاجر وقد قطع علماء المسلمين اليوم بلا استفناء بحرمة التدخين ومش واحد ولا اثنين بالمجامع الفقهية فاحذر أن تكون في الخمسة عشر يوماً المتبقية من الفاجرين الذين يعنوا بالمعصية المتبرجة فاجرة لأنها أعلنت بالتبرج في الشارع الذي يأكل الربا ويدعو إليه ويحرض عليه ويقول لا يوجد اقتصاد إسلامي فاجر لأنه يحرض الناس على الربع يقول لك ما فيش اقتصاد إسلامي يعني ايه خلاص لغيت قسم الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة جمعة الأزهر والمؤسسات الإسلامية المنتشرة عندها أخطاء المؤسسات الإسلامية عندهم أخطاء لكن الاقتصاد الإسلامي نظرية وتطبيق الذين يدعون إلى الليبرالية والعلمانية والماركسية فجار لأنهم يعاني دون الشريعة أهم شيء عند العلمانية والليبرالية والماركسية لا حكم لله في حد لبرالي أو علماني أو شيوع فيه للحكم لله ما تلاقيش والله ما هتلاقيه وممكن يقولها عشان يكسب أصوات إنما احنا عندنا إن الحكم إلا لله وما بنقولش الحاكم معصوم ولا بيحكم باسم الله على الحكم المقدس النصراني في دول أوروبا قديما لا ده يصيب ويخطئ بس أحكمي شرع الإسلامي فمن دعي للإبرالي أو العلماني أو الشيوعية في بلاد المسلمين أو غيرها من الأهواء الفاسدة كان فاجرا لأنه يقصي شرع الله عز وجل أي فجر بعد إقصاء شرع الله عز وجل <تصفيق> الذي يسب ويلعن عباد الله هذا فجور طب أديك مثل تاني نكتوي بناره الليلة والنهار حين تمر في شوارع كبيرة يعني نازل امبارح أو أول امبارح من عندي مزلقان فيكتوريا نازل على مدان الساعة كده الشارع واسع كما تعلمون حد ماشى فيه مبارح وأول مبارح ومن شب تعرف تمشي المحلات عملت ازاي هناك أنا أول مرة شوفوا صراحة من 7-8 شهور سدت الشوارع عربية واحدة ماشية هذا فجور ورب الكعبة لأنه انتهات لحرمة الطريق المخصص للسيارات مش مكفيك المحل طالع بره خمسة متر ووكل الشارع والناس وقفة يعني انا وقفت نص ساعة مثلا عشان أطلع اللي بتتاخد في دي أو نص طب عربية إسعاف وراية تروح فين وقعدت دي سرينة ولا حد حي... هل هيشيل ويقول يلا حياة الرجل اللي في عربية الإسعاف لما يعامل بضع على جنب عشان تعدي يموت يتحرق في عربية الإسعاف هذا فجور اللي بيركن سيارته كده علانية واللي مش عاجب وضبط رأسه في الحير على الاتجاه المخالف وصف تاني في مكان ما يسمحش بصف تاني ف جهر بالمعصير إعلان بالمعصير إصرار على المعصير عايزما نختم شعبان بإيه؟ بعمل الأبرار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يعني جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يعني رحمكم صلاة الله على عباده رحمته إياهم وثناؤه عليهم لكن لا تنساهما صلاة الله عز وجل على عباده رحمته إياهم وثناؤه عليهم يرحمك يعمك بفضله الواسع وبركته ومغفرته ورضوانه ويسر لك أمرك ثناؤه على عباده يعني يعني يمدحك فيعليين يقول لملائكته انظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني إلى المسجد وتركوا أعمالهم ده تباي انظروا إلى عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى يعني اللي صلى المغرب بيستنى العشة وقعد في المسجد ومورهش حاجة ولا استنى العشة وما رأيش أعمال ضرورية يطلع له ويرجع تاني انظروا إلى عبادي قاضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى انظروا إلى عبدي في الذي يقوم بالليل في ساعة البرد ويطرح غطاءه ويتوبى ويعاني من الماء البارد لأنه لا يجد ما يسحن به الماء يقوم فيذكر ربه ويصلي يذكروا إلى عبدي هذا قام إلى طهوره يعالج نفسه يعني بيتحمل الشدة أشهدكم أني قد غفرت له الراعي الذي يكون في رس جبل بيرعى الغنم بتاعته يعجب ربك من راعي غنم بشضية يعني رس جبل يؤذن للصلاة ثم يقين يقول الله عز وجل أنظر إلى عبدي هذا يبا كل من يقوم بعمل صالح يرضى الله عنه يرحمه الله به ويثني عليه به في الملائكة ويمدحه في الملائكة ويمدحه في علين جعل الله عليكم صلاة قوم أبراد ليسوا بأثمة ولا فجار وقد أشرنا يقومون الليلة ويصومون النهار يقومون الليلة لماذا يصفون أقدامهم بين يدي الله رب العالمين أهم هدف وجدته في قائم الليل أهم هدف أهم غاية وجدتها في قائم الليل من الصالحين أنهم كانوا يعرضون قلوبهم على الله عز وجل في خلوة الليل يعني يقومون الله يقومون لله عز وجل ركوعا وسجودا وقراءة وتلاوة وذكرا وتضرعا بالليل أول الليل أو وسطه أو آخرة حسب ما يتيسر لهم يطلبون ثواب الله وضياء الوجوه والخير العظيم والثواب العميم ماشي لكن كانوا يعرضون قلوبهم هل قبلتني يا رب مسكينك بالباب عبيدك بالباب هل تفتح لي هل تردني إلهي قام العابدون يرجونك فهل جعلتني فيهم يتدرع إلى الله يعرض قلبه على الله عز وجل يقومون الليلة ويصومون النهار صيام النهار يمنعه عن الإث ويمنعه عن الفجور إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم ويمنعه من العصيان والصوم جنة جنة من المعصية المعصية تتنطط الدم عنيك وتقول لها إني صائم الواحد يحاول يشدك في ساعة غضب وملاحة وتقول له بص روح عني السعادي أنا صائم إني صائم يبا يقومون الليل ليعرضوا قلوبهم على الله عز وجل لماذا فعلوا بقلوبهم اثناء النهار بيجي راجع نفسه بالليل وهو قاعد في خلوة من الليل ساعة الخلوة تساعد على الصفاء النفسي تساعد على مراجعة الحسابات أدعى لخشوع القلب وإخباته وخضوعه ولسكب دمع العين واللجء إلى الله عز وجل فبيعرض نفسه على الله بلين عملته طول النهار وحد اليوم اللي جاي ازاي طب ثم يصبحون فيصومون ليمنعوا أنفسهم من الشهوات ويحصنوا أنفسهم من المعاصي والموبقات جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار يقومون الليلة ويصومون النهار هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يجتهد بها عندما يدعو لقوم تعالوا لنأخذ إطلالة سريعة على الأبرار في أعمالهم أولا أن تكون مع الأبرار هذا دعاء في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تعالى انشوف أولي الألباب صفتهم إيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 يبه هذا دعاء دعا به أولو الألباب يبه دعاء محتاج منك وقفة تتفهمه تتعقله هيخذ المشهد في آية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي طب ماهو المنادي بينادي لماذا قالوا مناديا ينادي مفيش داعي ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان أن آمنوا لماذا جاء بلفظة ينادي قالوا تأكيدا على شرف المنادي وحرصه على النداء هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم والمنادي هو النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا مناديا ينادي للإيمان هل نادى النبي صلى الله عليه وسلم قومه بالإيمان مرة طب سنة ولا 23 سنة يب إذن مناديا ينادي أي ظل يحرص على نداء قومه إلى عبادة ربهم وإفراده بالعبودية والتوجه له بالطاعة نداء مستمرا بغير انقطاع ومناديا منكرة وحين ينكرها أن يعظمها ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فما كان من أولي الألباب إلا أنهم أسرعوا دون توالن أو تكاسل أو تقصير فآمنا الفأت في ذي الترفيب يعني لن نفكر علمنا أنه الحق فآمنا به ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يتوسلون إلى الله بالإيمان يتوسلون إلى الله بالتوحيد يتوسلون إلى الله بالطاعة والعبادة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا هناك فرق بين مغفرة الذنوب وبين تكفير السيئات فليس تكرارا, ليس تكرارا كل واحدة تحمل معنا فالسيئة فعل المعصية مع الإساءة السيئة فعل المعصية مع إساءة وأما الذنب ففعل معصية بثقصير وعدم مسارعة إلى الخير وإلا لو جاء بالذنب وحده دون ذكر السيئة فالسيئة تدخل في الذنب ولو جاء بالسيئة وحدها دون ذكر الذنب فالذنب يدخل في السيئة يبقى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع لكنه جمع بينهما هنا في الآية فصار للذنب معنا وللسيئة معنا فالسيئة ذنب مع إساءة والذنب عسيان مع تكسير وتكاسل عن فعل الخير يقول فاغفر لنا ذنوبنا المغفرة غير التكفير المغفرة ألا يعاقبك يسقط عنك العقوبة بس تكون موجودة لسه متدونة في الصحيفة والتكفير أن يمحو العقوبة تتشال من الملف يبقى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلا تعاقبنا بالذنوب طب ما هو لم يعاقبنا بس هتفضل في الصحيفة نقطة سودة وَكَفْرْ عَنَّا سيئاتنا أي أنحها استبدلها بحسنات استبدل السواد ببعض يبّى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئة ثم يقول وتوفنا مع الأبرار أي هيئنا حين تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئتنا للدخول في جملة الأبرار ومن هم الأبرار؟ باختصار هم الذين صدقوا الله عز وجل فمن بر مع الله يعني صدق مع الله فالأبرار هم الصادقون في طاعة الله هم المسارعون إلى الخيرات هؤلاء هم الأبرار السابقون الصادقون في طاعة الله عز وجل انظر إلى ثواب الأبرار في صورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الكافور يعني سائل له أبيض له عطر طيب حين يوضع مع الماء يجعلك تستطيب الماء وتميل إليه نفسك وتستلذ به إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني تمشي معهم حيثما مشوا في الجنة يشيرون إليها فتنفجر فيشربون يفجرونها تفجيرا ما الذي أوجب لهم هذا الثواب العظيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا واسعا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إذن يوفون ويخافون ويطعمون يوفون بما أوجبوه على أنفسهم طاعة لله ويخافون يوم لقاء أن يرد عليهم أعمالهم أو أن يفضحوا بين عباد الله عز وجل ويطعمون طعاما مما يحبون بل قد يحتاجون الطعام ويقولون إخواننا أحوجوا إلينا منه هذا ما كان يفعله الأبرار قال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى هذا العابد الثقر الذي نسبت إليه كذبا قصة توبة مكذوبة عليه هو كان عاصي وكان بيشتغل في الشرطة وكان بيشرب الخمر وعنده بنته قالت له يا أباك كفة عن الخمر وماتت البنت وتاب بعدها وحلم ورأى قصة باطلة ليست صحيحة عن مالك بن دينار إلا أنه عابد زاهد ثقة مالك بن درب يقول إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور والله يرى همومكم فأروا الله من أنفسكم خيرا وانظروا همومكم رحمكم الله إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر الأبرار مشغولون بما يرضي الله عنهم في كلمة في نصيحه في دعوه إلى الخير في ركعتين في تسبيحه في عمل اجتماعي نافع في سعي على الارامل واليتامى والمساكين في قيامة, في قيام بالدعوه في نصرة للحق في كذا دايما ليه مشغول بيفكر من اما تقعد مع الأبرار يشغلوك في الطاعه ما بيسبوكش أبدا هم كده مثل الجليس الصالح والجليس السوي كحامل المسك ونافخ الكير فالأبرار هم الجلساء الصالحون حاملوا المسك فإما أن تشتم منهم رايحة طيبة وإما أن تبتاع وإما أن تأخذ دهنة على سبيل الدعاية يعني كلهم منافع فالأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البرج من إما تقعد يفكر لك في مشروع نافع يقربك من الله عز وجل حتى الفاجر له عند الأبرار دعوة إزاي يدخلونه دخل على ملك ابن دينار الذي قال هذه المقولة لص يسرقه بالليل يعني طلع نأبه على شون زي ما بيقوله تدخل بيت ملك ابن دينار ليس فيه إلا قربة وكسرة من الخبز وطبق وفاضي لأن كل اللي كان يجيله من المال يقول أبعث به إلى الله عز وجل زاهد في الدنيا فدخل اللص مش لا حتى حلل يخبط فيها فأمسك به مالك ابن الله قال تعالى لا تخف جئت تسرقنا لا شيء عندنا والله ما فيه شريد كان عندنا حاجة كنا رجعناك تأخذ حاجة تشيل حاجة لكن ألا أدلك على خير مما أنت فيه شوف طبعا إحنا لو مسكنا حرامي يعني زي ما بيقولوا كده ما عليش بين قسين حمر في مطلع حيتعمل فيه مش بقولك ارفق بالحرامية الجبابرة اللي فجروا الآن وطغوا في البلاد وعاثوا فيها فسادا العفو مع من يرتدع اما مع من فجر مرة واثنتين وثلاثا فالشرع يقصد الى عقوبته ولا يحمد عفوه خد بالك من الحتة دي كوي الشرع يتطلع الى العفو العفو عمن عمن يرجى ارتدعه عن الشرع لكن يتمسك مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعنده إصرار على الشر نعفو عنه كل مرة ونقول ربنا غفوره الرحيم وليعفو وليصفحه لا الشرع يقول لك عاقبه وإن لم تعاقبه فلا يحمد لك العفو الذي تعفو عنه لأنه أنت كده بتساعده على انتشار الفجور بتاعه المهم مالك ابن دار قال ألا أدلك على خير مما انت فيه تتوضأ وتكون مع الليل. ده بيكلم حرامي لسه فتوضأ وقام معه الليل فلما جاء وقت الفجر أخذه وذهب به لصلاة الفجر فلما دخل المسجد رآه الناس من هذا الله انت من الضيف ده وقالك امت ومحنش عارفينه فقال هذا جاء ليسرقنا فسرقناه جاء ليسرق متاعنا فسرقناه من الشيطان الذي كان يشغله سرقناه من نفس الامار بالسوء إذن الأبرار قوم يحرصون على هداية الناس حتى لو كانوا فجاراً. وسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم صنع ذلك حين آذاه كفار مكة في أكثر من موقف تعلمونه جيدا موقف الطائف ومن قبل وموقف أحد أخر ومواقف أخرى غير كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وفي بعض الروايات المرسلات اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم فنحن رحمة على الناس حتى لو اختلفنا معهم حتى لو وقفنا ضد فجورهم فنحن رحمة لهم ونتحاور معهم بالحسن يعني لا يظن أننا أحد أننا حين نهاجم الليبرالية والعلمانية والشعية التي تعادي شرع الله بالليل والنهار أننا نريد قتل من يدعون إليها أو الفتك بهم أو ادخالهم النار لا والله بل نكون أسوداً ضد لبراليتهم وعلمانيتهم وشعاتهم التي تخالف عقدتنا وشريعتنا وإذا التقينا معهم التقينا معهم بالحسن ودعونا الله لهم ورجونا أن يهديهم ده الأبرار فملك ابن الظنر يقول إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البرد وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور يعني الأبرار بيحضروا الرمضان بيحضروا له إيه قاعدين يشوفوا حيصلوا في مسجد إيه ويعتكفوا في مسجد إيه ويحضروا للشيخ مين والبرنامج إيه في رمضان وحقرأ القرآن كذا مرة وهعمل كذا زي مثلا هنا هذه الجمعية قرأت لها عنوانا جمعية شباب الخير في مسجد مالك الملك الألفية مشروع الألفية الخيرية تزوج ألف شاب وفتان ممن لا يقدرون مش عارف طعام ألف, ألف مسكين ألف كذا ألف, ألف مذكرة تدل على الخير ألف ألف ألف يبقى يعدون لكن تعال إلى الفجار من أهل الفن مثلا أعدوا إيه لرمضان الجرائد ليل ونهار الصفحة الأخيرة فيها تعرف الإعلان ده بتكلف كامل إعلان صفحة كاملة بالألوان يتكلف كامل أولوف مؤلفة وهذه التمثليات تنبني على العري والعهر والرذيلة والشهوة وتدمير ليل الصائمين ونهار الصائمين ده قناة واحدة مثلا عملها 15 مسلسل وفيلم امال القنوات البقية وتزيد عن ألف قناة يبا الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور والله يراهم همومكم يعني يطلع على قلب الأبرار ويطلع على قلب الفجار فانظروا همومكم رحمكم الله يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فحدثني بما يغلي قلبك أقول لك من أنت بر أنت أنفاجر فاللهم اكتبنا في الأبرار يا رب العالمين السري السقطي السري السقطي خالي الجنيد بن محمد وهو عابد زاهد ثقة وكل يؤخذوا من كلامه وردوا عليه هؤلاء الصالحون والعلماء جميعا يؤخذوا من كلامهم ويرد عليهم فلبعضهم شطحات نقول غفر الله لهم ورضي عنهم اجتهدوا فأخطأوا وأصابوا في أشياء كثيرة نقبلها عنهم فلا نشن عليهم ببعض الأخطاء ولا نغالي فيهم ببعض المزايا بل نضعهم في الميزان الصحيح كل يؤخذوا من كلامه وردوا عليه السري السقطي يقول شوف جملة يعني رائعة يقول إن من علامات الأبرار كثرة الاستغفار إن من علامات الأبرار كثرة الاستغفار وسجن اللسان والعزلة كثرة الاستغفار دايما شايفه شغال أستغفر الله وأتوب إليه طيب سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كيف كان استغفاره أكيد هتقوله الحديث دلوقتي إيه هو ها؟ إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد طيب كم بيقعد كم مجلس في اليوم والليلة عشرات إن كنا لنعدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة في المجلس الواحد يعني لو افترضنا عشر مجالس يبا كام ألف مرة طب هل أنا ملأت صحيفتي في شعبانه وخلاص بتترفع الصحيفة الصحيفة صحيفة العام بتطوى بس خد بالك خد بالك كويس مش بتطوى الليلة اللي احنا داخلين على الليلة 15 مش كده مش ديه 15 اللي جاية بعدين بقى يعظموا فيه في التلفزيون والإزاعة وحاجة وليلة وحتلاقي بقى مساجد الصوفية النهاردة يتنادون يلا صلاة الرغائب ونقوم ليلة هذا باطل لا أساس له هو حديث واحد فقط لا غير اللي ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ومختلف فيه وأنا مع الذين يحسنون. أنا مع الذين يحسنونك يعني في البعض بيضعف ولك لم يرد حديث صحيح ولا حسن مقبول يعني لم يرد حديث مقبول في فضل ليلة النصف من شعبان لكن في حديث واحد هو يعني شدت حيله شوي وأنا مع الذين يقبلون فهو حديث معاذ بن جبل وابي موسى الأشعري وغيرهم. وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل إلى خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاحن مشاحن يعني الذي يعادي الناس ويبغضهم ويقاطعهم بس إنما الحديث اللي بيقول إذا كانت ليلة النصف من شعبان وحد كتير النهار ده بالليل وحد في الإزاعة طول النهار وزمانوا مال الخطب دلوقتي في مصر كلها إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصموا نهارا حديث منكر عارف منكر عن إيه؟ قدمة الطعب من هنا من الكتاب ورجلمة الطعب من هناك من عند المقعدة وماليش بطل وماليش ألب وماليش كده هل يتصور معه حياة؟ هذا الحديث المنكر بالعمية شديد. ففي حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار ومن حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين على رسول الله يب لا تنقل ولا ترويه إلا لما تحذر منه يقول لك السيدة عشاء بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قمت أتحسسه فما وجدته فوجدته قائما يصلي ويدعو دعاء طويلا ويبكي فلما سلم قلت له يا رسول الله كذا قال أظننت أن نبي الله قد خاس بك يعني تركت وذهب إلى زوجاته الأخريات أما تدرين أي ليلة هذه عائشة إنها ليلة, ليلة نصف من شعبان يغفر الله فيها بعدد غنم شعر بني كلب بني كلب مشتهرين بكثرة الأغنام مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذوب يا قوم يبا هي لها فضل لكن لا تخصها بقيام ولا تخص نهارها بصيام إلا إذا كان في جملة 13-14 15 باش ما فيش من كده فالمهم إن السري السقطيبي يقول الأبرار علامتهم إيه كثرة الاستغفار فسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله كثيرا يستغفر الله في المجلس الواحد مات مرة 15 يوم اللي بقيين ناوي حضرتك وأنا ناوي عليين هنشغل الاستغفار على طول زي الحسن البصري ما قال قال استغف... اكثروا من الاستغفار في طرقكم وانت ماشي وانت رايح وانت جاي اكثروا من الاستغفار في طرقكم وعلى فروشكم وعلى موائدكم وفي مجالسكم فانكم لا تدرون اي ساعة تنزل المغفرة ما انت مش عارف هي ساعة املاها بالاستغفار وسجن اللسان من علامات الابرار سجن اللسان يعني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً أو ليصمت وأفضل الأعمال أن تحبس لسانك سجن اللسان عن ماذا؟ عن الشر أو عن اللغ لأن الكلام إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا وإما أن يكون خيرا ولا شرا فإن كان خيرا فعجل به وإن كان شرا فأمسك لسانك وإن كان لا يتصف بالخير ولا بالشر فأعرض عنه اللي هو اسمه إيه؟ اللغو له لا في خير ولا في شر لا حسن ولا سيئة إن كان خيرا فبادر إن كان شرا فأمسك إن كان لغوا فأعرد طب إن كان خيرا وشررا. فانظر أي الأمرين غلب فعجل به فإن غلب الخير على الكلام ونسبة الشر قليلة فرجح جانب الخير وإن غلب الشر على الكلام ونسبة الخير قليلة فرجح جانب الشر فأمسك مرة وبادر مرة اسجل لسانك وقل إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم بقية الشهر إنسيا إلا في الخير إلا في الخير سجن اللسان ثم يقول والعزلة لماذا العزلة ألفنا مأمورين بصلاة الجماعة وحضور الجمعات والتواصل مع الناس والسعي في حوائجهم و... نعم مأمورون بذلك لكن إذا كان الناس لا يساعدونك على الطاعة إذا اجتمعت بهم ولا يذكرونك إذا نسيت ولا ينبهونك إذا غفلت ويملؤون مجالسهم بالقيل والقال ونقل الاخبار التي لا تقدم ولا تؤخر فاعتزل اعتزل الناس انجوا بنفسك هذه علامات الأبرار يعتزلون عند عندما لا يجدون مع الناس منفعه يسجنون ألسنتهم إلا من الخير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك باتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم يكثرون من الاستغفار يقول أيضا السري السقطي وإن ثلاث خصال للأبرار تبلغهم رضوان الله عز وجل وإن ثلاث خصال للأبرار تبلغهم رضوان الله عز وجل يقول كثرة الصدقات وخفض الجناح وكثرة الاستغفار كثرة الصدقات يعني يطعمون كل اللي يفض عنك تديه كل اللي يعني عندك ملابس فائضة اعطيها عندك طعام فائض اعطيه عندك مال فائض اعطيه مع ما تدخل لأولادك لسنا نقول لك ضيع أولادك لكن لا تترك أخا جائعا إلا وتسد جوعتك لا تترك أخا عاريا أو لا يجد من الملابس ما يحسن به معيشته ويلبس المرطعات إلا وتمده بشيء من ثيابك لا تجد أخا محتاجا إلى مال وأنت غني عن هذا المال وهو فاضل عن حاجتك وليست بك ضرورة فأعطيه أخاك هكذا كان الأبرار يكثرون الصدقات النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع يقول لو أن لي مثل أحد ذهبا ما أتت علي ثالثة عرف أحد كم كيلو ستة كيلو أحد امتداده ستة كيلو ده غير الارتفاع إنما أصلاً بيقول له أحد كله دهد مايجيش علي ليلة تالتة وعندي منه شيء هخلصه هيعمل فيه ايه؟ آه يعطيه ذات اليمين وذات الشمال لأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم إلا شيء أرصده لدين لو عليها دين حسد والباقي أتصدق به وأيضاً قصة السبعة الدنانير مشتهرة لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام وأصابته وغمى وقال لعائشة تصدقي وبرضو الرواية عند أم سلامة قال تصدقي بهذه الدنانير السبعة فإن شغلت بتمريض النبي صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال لها ما فعلت الدنانير الستة أو السبعة قالت شغلني مرضك يا رسول الله نسيت فقال علي بها فجاءت بالدنانير السبعة والستة فطرحتهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها في يده بهزاك يقول ما ظن نبي الله لو لقي الله وفي بيته مثل هذه أقابل ربنا ازاي وفي بيت ست دنانير أو سبعة بيعتبرها من ظهرة الحياة الدنيا التي أمره الله ألا يمد عينيه إليه ما بقول تخلص من ملك كل ما احناش لسنا آباء بكر يعني لو كنا آباء بكر إن قل لهم الله ورسوله داود بن نصير الطائي أبو سليمان أحد الأعلام في بلاد الشام العباد الثقات. كانت له قطعة أرض باعها فأشار عليه إخوانه أن يعمل في تجارة دخل الأرض الفلوس في تجارة والموان غالية واللي بجنيه بقى بخمسة فحتكسب كتير فقال لهم لا دعكم من كلامكم هذا والله إما أن تسبقني وإما أن أسبقها إما أن تسبقني إلى الله تصدقا بها على المحتاجين وإما أن أسبقها يعني أموت وحلال على الورثة يقول الراوي فما مات حتى تصدق بها كلها فما وجدنا في بيته غير دينار واحد اشترينا به كفنا وكفناه به دا كان داود بن نصير أطاء أبو سليمان سلمان الفارسي سلمان الخير الباحث عن الحقيقة ولاه عمر بن الخطاب المدائن عاصمة الفرس لأنه من البلد وعرفها ما هو طالع من المدائن عاصمة الفرس وأسلم والله على ثلاثين كان عدد سكان المدائن أيامها وكان له من العطاء خمسة آلاف فكان يأخذها ويتصدق بها كلها الرتب بتاعه لأنه محافظ المداين خمس ثلاث كان يتصدق بها ثم يعمل في صناعة خوص يشتري بدرهم خوصا فينسجه ثم يبيعه بثلاثة دراهم فيشتري بدرهم خوصا جديدا ليعمل به في اليوم التالي ويطعم نفسه وعياله بدرهم ويتصدق بالدرهم الثالث هكذا كان سيدنا سلمان ويقول اكل من سفيف يدي شاخد من الراتب أنا كفاية علي كده. وكان يعمل بالليل والنهار ويسعى بالعدل بين الناس فمرة جاءته خمسة دراهم كسب خمسة كان بيفسد ثلاثة كسب خمسة فاشترى لحما وأعد طعاما جيدا ودع المجزمين المجزمين مرض الجزام عافان الله وياكم تساقط الأعضاء اللي الناس بتنفر منهم ودع المجزمين فأطعمهم هذا اللحم عامر بن قيس رحمه الله تعالى كان أحد العابدين أيضا اثقال كانت له ابنة عم تدعى عبيدة فوجدته لا يأكل إلا قليلا يدوبة عيش على الطمر والمية فعدت له طعاما جيدا من اللحم وغيره فقالت له يا ابن عمي كل هذا الطعام فإني وجدتك راخبا عن الطعام فاخذ الطعام ثم خرج إلى خارج البيت يحمله فدعا بعض الأيتام من جيرانه وأجلسهم فأكلوا الطعام وهو ينظر إليهم فقالت له ابنة عمي صنعته لك عشان تبري نفسك يعني قال يا ابنة عمي ألست أردت أن تنفعيني مش أنت عملا للأكل عشان تنفعيني لقد نفعت نفسي خلاص بقى أنا حرة تصرف فيه معرفتي هكذا كان الصالحون اويس القرني الذي تعرفون قصته جميعا في انه كان يدعو ف يستجاب له والنبي عليه الصلاه والسلام وصى المؤمنين ومنهم سيدنا عمر اللي قابل وئيس القرني فلي فليامره فليستغفر له كان مجاب الدعوه كان برا باممه كان وئيس القرني إذا جاء الليل نظر في بيته فما كان من طعام فاضل عن حاجته أو ثوب فاضل عن حاجته أخرجه وتصدق به على الفقراء في أهل محلته في المكان اللي هو في الحي اللي هو فيه ثم يقول بعد ما ينظف البيت من الزيادات اللي فيه طعام ومال وكساء يقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به اللهم من مات عريانا فلا تؤاخذني به يعني يا ربنا طلعت الزيادة اللي عندي فلو حد مات أو بات جعان أنا عملت اللي علي لا تؤاخذني به كأنه كان مشغول بالفقراء وبالدلح أنا حتحاسب عنهم أين بال الحكومات والرؤساء والوزراء والأغنياء والناس يبيتون لا يجدون إبرة الدواء ولا لقمة الغداء ولا كسوة يسترون بها عوراتهم أو بعض مال يقضون به ديونهم أو يقضون به حوائجهم كيف ينامون إذا كان بيقول ما آمن به من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع ده أنت تشوف الملايين اللي بتهضر في الأفراح تتعجب يعني مثلا أعرف بعض رجال أعمال أكتر من واحد عمل فرح ابنه في الفور سيزون تتخيل صرف عليه كامل نصف مليون ولما تروح تقول له عايزين خمسين ألف عمليتين لتلاتة من الناس يقول لك منين مفيش بقى, استخ... بقى خمس... عشرة أضعاف خمسمائة ألف أنا أقسم بالله على المعلومة دي صحيحة عن أكثر من رجو الأعمال في الفورسيزون بقى جادت يدك وسخر قلبك حين أنفقت على الملذات وعشان تطلع بفرح ابنك يشرف ومش عارفين ولما تشوف المريض بيموت في المستفى ويقول لك حنينكازه تقول ما عنديش أي قلب هذا قلب قد من حديد قلب قد من حجر العياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية نزلت بلد اليومين اللي فاتوا فوجدت فرحين كبار لبعض الأفرياء فوجدتهما قد سنى سنة حسنة ففرحت بها ما زي ما بنقول الجانب السين نقول الجانب الآخر معروف ان بيتبحوا بقى ولايم ويدعوا خمسمائة شخص ويتبح جزء بهايم كده اعز الله وجوهكم ويجيب تطبخ كويس فوجدت واحدا منهما قد اشترى ثلاثة من البهائم فذبح اثنين او اثنتين منهما ووزعها على الفقراء باكملها الاطعمهم والاخر اطعم به الضيوف ده عمل كويس يبقى عمل اللي يليق بوضع الاجتماعي ومنسيش مين؟ الفقراء عرف... بت... ده مش... مش بالتوازن ده عمل التلتين والتلت التلتين للفقراء والتلت ما هو لأخني أبي أكل لحمة التاني بقى عمل غير كده خالص التاني قال بدل مدعي خمسمة واحد هدعي القريب بس انا مش عايز أطلع قدام الناس ان فرح فلان وتعمل فيه وتعمل فيه هدى حد ديه بزع جون راح متصدق بيهم وعامل كيلو لحمة في كيس ومعه خمسة كيلو رز وبعت للفقراء وقال آكل أنا وعيالي في ي حتة لحمة على الدين احنا وأهلنا اللي موجودين بس كده سبحان الله ده ده بيصنع لنفسه إما أن تسبقني وإما نسبق لي قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر وقلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور أو أعمال اللهو والسهو والنسيان واللغف نسأل الله السلامة والعاطية فشوف قويس القرار بيقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به أنا خلصت الأكل اللي في بيتي ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به أنا طلعت الهدوم الل فيه كم واحد فينا عنده هدوم مش محتاج لها كتير ما توديها للجمعيات اللي بتاخد الهدوم وتكويها وتخسلها وتعد تكيسها وتديها للفقراء وبعبها في حالة جيدة ولو ما كانتش في حالة جيدة حيبيعها بنص ثمن ويجيبوا جديد أو يعملوا بيها شوف اللي في بيتك من بقايا الطعام أو بقايا الثياف من كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا زاد له من كان عنده فضل ظهر ركوبا زيادة فليعود به على من لا ظهر له من كان عنده فضل ثوب فليعود به على من لا ثوب له من كان عنده فضل درهم فليعود به على من لا فضل له فالأبرار كده ما بين ذكر ما بين استغفار ما بين عزلة ما بين صدقة ما بين غليان بأعمال البر ما بين قيام ما بين صوم ما بين ابتعاد عن الإثم والفجور كان أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دعاء يقول فيه اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار اللهم توفني مع الأبرار ولا تبقني مع الأشرار أسأل الله أن يحشرني وإياكم وأن يحيينا مع الأبرار الذين رضي عنهم ورضوا عنهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا علوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد من أدعية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فدي دعوة صديقية دعوة ميزنها ثقيل من أدعية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم لقاك يا رب العالمين كان دعاء بب送ك اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم لقاك يا رب العالمين بعضنا الآن حي ميت بعضنا الآن حي ميت أليس بعضنا قد قبضت روحه في ليلة القدر الماضية عن في الأموات في ليلة القدر الماضية بلى ميللة القدر هي التي تقسم فيها الأرزاق والآجال هيا دي مش ليلة النصف من شعبان يقول لك ليلة النصف من شعبان تبرم فيها الأمور وتقضى فيها مش كلام فاضي ده ليس صحيحا فيها يفرق كل أمر الحكيم دليلتي القدر وعلى فكرة يقول لك ليلة النصف من شعبان لها فضلة عشان حولت ال Aub خطأ تاريخي القبلة حولت في 15 رجب يا قوم وقرأوا أقوال جماهير المؤرخين وكتاب السير جماهير المؤرخين وكتاب السير أن تحويل القبلة كان في 15 رجب حديث البراية بن عازف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهرا أو 17 شهرا الى بيت المقدس ثم حولت القبلة لما تحسب بقى من شهر ربيع وتمر شهر اثنين ثلاث اربعة هتوصل لتحول القبلة تلاف شهر رجب تاريخيا فهدي خدعة والإسراء والمعراج ما كانتش براجب 27 رجب قال الإمام النووي أكذب الأقوال إن الإسراء والمعراج في راجب الإمام النووي قال كده وابن حجر قال كده والمؤرخون قال كده جمهور المؤرخين وكتابة السيار ان الإسراء والمعراج كان في شهر ربيع الأول وفي حديث صحيح رواه الامام الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله و تعالى عنهما المهم ايما ما كان الأمر انت بتقول اجعل خير عمري اخره من تضمن يكون شعبان ده اخر عمرك ولا لا لسه في ناس احياء اموات لحد ليله القدر اللي جايه يعني مكتوبون في الأموات حيموت في شعبان ده مش هيعي رمضان او هيدرك ال20 الاول من رمضان ومش هيحصل ليله القدر بتاعه 1432 هجريه وهم مكتوبنا في الاحياء يا رب العالمين حتى نستكثر من عمل الصالحات فترضى عنا شوف اللهم يجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتم أنسى بشهر تقول فيه الدعاة ده خير عملي خواتم مهدي خلاص ختام الشهر ختام السنة وخير أيامي يوم لقاك رب العالمين محمد بن واسع قارئ الرحمن كان بيلقب بقارئ الرحمن لأن الناس القراء ثلاثة إما يقرأ للشيطان وإما يقرأ للإنسان وإما يقرأ للرحمن فقارئ الشيطان الذي يقرأ القرآن ليرائي به الناس وقارئ الإنسان الذي يقرأ القرآن ليقبض من الناس أموالا وقارئ الرحمن الذي يقرأ القرآن يناجي به ربه ويطلب به ثوابا فمحمد بن واسع كانوا يطلقون عليه قارئ الرحمن تلمزيتك أن يقولوا كان إذا استد بنا الأمر وفترنا عن العباده ذهبنا إلى شيخنا محمد بن واسع فنظرنا إلى وجهه فازددنا في العبادة أسبوعا شوف مجرد النظر له مهم كان من دعائه الذي يفتح ويختم به مجلسه ويقوله أثناء المجلس يفتح به ويكرر أثناء المجلس ويختم به يقول اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منك الرزق اللي حاجة شغلنا عنه أنا مش عايزه اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منك طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلمة اظن الدعاة احنا عايزينه دلوقتي اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منك ادي واحد الانشغال بالدنيا التي تبعد وتلهي وتأخذ الانسان عن العبادات عمل زي رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا باين عن ذكر الله ويقام الصلاة زي مسألة اذا نديه للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فيش حاجة تشغلنا عن الواجبات ما هو برضو السليل السقطي قال من علامات الابرار القيام بالفرائض والجتناب المحارم وعدم وعد من صفات الأبرار كما قال السري السقطي رحمه الله القيام بالفرائب والاجتناب المحارم وعدم الغطلة فهين بيقول يا رب ما يلهنيش الرزق عنك ما يصدنيش الرزق عن العبادة فيه كم واحد بيضحي بالضهر والعصر والمغرب العشاء عشان الصدقة التجارية ويقول لك العمل عبادة العمل عبادة حين لا يتعارض مع أوامر الله عز وجل المهم اللهم باعد بيننا وبين كل رزق يباعدنا منك ثم يقول طهرنا من كل خبيث ايه بقى الخبيث ده؟ إما أن يكون مالا حراما كساءا حراما طعاما حراما إما أن يكون تفكيرا سيئا إما أن يكون إصرارا على ذنب إما أن يكون اعتمارا على أحد أي شيء مادي أو معنوي لا يرضي الله يوصف بالخطف طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلم شوف ده إحنا عايزينه في زماننا برضه في اليومين ده بالذات أنا سمعت واحد في قناة مش في قناة في أكثر من قناة كيان هم واخدين يعني منشور كل واحد بيقول بصيرته يقول لك مدان التحرير في 130 كيان سياسي ما عدا كيان واحد فقط اللي مش موجود وهو الكيان الإسلامي وهم أحرار يعملوا اللي عايزين بيقول كده 100 بيقول لك بيعترض على البيان العسكري اللي صدر الأسبوع اللي فات كلهم اعترضوا عليه عايزين بقى سعادة اللواء يطلع يقول لهم والناس كونوا وزارة يعني عملوا رئيس وزراء وعملوا وزراء وقالوا سيبكم من اللي شغال ده بقى امرتين انت؟ انا نفسي ما انتخبتش الوزارة دية ولا انا عايز الاسماء اللي سموها فيقوم يقولك ان الجماعة بتوع المجلس العسكري لما قالوا البيان وجاوبوا قالوا ان اللي موجود في الميدان واللي عاملين المظاهرات هم فصيل واحد بس ومثلوش الامة كلها فبيقولوا لا ده احنا بنقول لهم بقى الجماعة اللي بيعترضوا بتوع الليبرالية والعلمانية والكلام ده بنقول لهم ان اللي موجودين في التحرير والمآدين الأخرى 130 كيان سياسي و60 منظمة عمل حقوقي الا كيان واحد ما شاركش وهو الكيان الاسلامي بطياريه الإخوان والسلفية الكلام ده صحيح وانا فقول اه بس لما تسمع حضرتك 130 كيان سياسي و60 منظمة عمل حقوقي العدد يخط 130 كيان سياسي 60 منظمة عمل حقوقي 15 حزم بالراحة يا عمى عن نفسك التعارف 130 كيان سياسي كل 5 عملوا نفسهم كيان سياسي بقى كيان سياسي أقصى كيان سياسي موجود 101 لما يبقى 130 كيان سياسي في 100 يديك كم واحد 13 قال. خليهم ستة وعشرين ألف على نفسنا في تلتاشر خليهم ستين ألف على نفسنا في شوية منهم خليهم مئة ألف من ثمانين مليون يسوي كان التعبير على النوران كلها عشان كده أنا دلوقتي نفس الكلمة دايتهم قل لكل العاملين للطائرات الإسلامية افقهوا أيها الإخوة وأنا منكم واجب الوقت الناس دي شكلت كيانات سياسية بتدعمها أمريكا يعني في عندنا اسمع كده الرقم ده سمعتم اللوى خبير استراتيجي اسمه محمد بادر بيقول لك 600 منظمة عمل حقوقي في مصر عملت معاهم اجتماع سفيرة امريكا علشان تأسم عليهم 200 مليون دولار هي امريكا جاية تحيي حقوق الهيسان عندنا يا هادي يا رب استر استر يا رب الله يعني انت عايز 600 ست... حقوق... منظمة عمل حقوقي كل 10 عملوا منظمة واشهروها كل 15 عملوا كيام سياسي واشهروه فأنا بقول لكل العاملين في الطيرات الإسلامية إذا ك... الأحزاب اللي موجودة كلها معدى الأحزاب الإسلامية اللي ظاهرت شعرها إيه؟ الشريعة الإسلامية؟ ولا شعرها الليبرالية والعلمانية والمركزية؟ الليبرالية لبلا... علمانية مركزية يعني لو عندنا خمسين حزب متشكلين فيهم ثلاثة إسلاميين او أربعة أو خمسة أقصاها يبقى في خمسة واربعين حزب كل حزب له مبادئ بس المبادئ الحاكمة للكل إلا الشريعة الإسلامية الا الشريعه الاسلاميه يعني دي ما لناش علاقه بيها تروح تعبط في المسجد وكده يبقى هيجي يقول لك 45 حزب يدعون الى كذا والاسلاميين الخمس احزاب بتوعهم يكفي فصيل الاخوان لوحده وان كنت لست اخوانيا يكفي فصيل الاخوان لوحده ورا منهم على الاقل 5 مليون وفصيل السلفيه ورا منهم على الاقل 10 مليون وإن كنت لست من هؤلاء ولا من اولائك وان كنت ايد في كل مجال فانت لما تجيب ال45 حزب هتلاقي ده كتير من اليوم مش عارف يجيب ال5000 عضو اللي يطلع بيهم حزب سياسي هتلاقيهم كامل 5000 ال45 حزب هتلاقيهم اقصى تقدير 50000 100000 بس اسمهم 45 حزب يطالبون بكذا ولما يجي عند الاحزاب اللي وراها 15 مليون او 18 مليون يقول لك خمسه احزاب تنادي بكذا يبقى نكون مع مين مع ال45 حزب اللي واحد 100 ألف و100 ألف ده أنا جاي على نفس كتير أول الله واللي عندهم 15 مليون و18 مليون و20 مليون دول خمس أحزاب عيال كده بيلعبوا في الشارع سيبك منه ما بيمثلوش عموم الأمة نحن الشعب في عم في إيه 130 كيان سياسي بقى كل خمسة عملوا كيان سياسي أنا بطالب الإسلاميين يبدأوا ينزلوا بثقل في كل محافظات مصر كل عشر عندهم القدرة على تكوين منظمة حقوقية ويرفضوا الاستعانة بمال الأمريكان يباشروا نفسهم منظمة حقوقية ويعملوا اسم رنان وينزلوا في الإعلام وعى الفيسبوك وعى الانترنت وفي الجرائد ويعملوا شوق منظمة حقوقية كذا بس الغطر الرئيسي بتاعهم كلهم ايه؟ شرع الله عز وجل فيوم عند 130 كيان سياسي لبرالي و45 حزب لبرالي علماني شيوعي و600 منظمة حقوقية بتاخد معنا من أمريكا 200 مليون دولار يب أنا عايز أكتر 130 كيان سياسي إسلامي كل كيان عشرة يعني إحنا عايزين 1300 واحد يكونوا 130 كيان ولما نحب ننزل في أي مكان نعبر عن رأينا نكتب كده أسماء الكيانات دي كلها 130 كيان يطالبون بكذا ساعتها مش هيقولوا علينا 130 كيان هيقولوا علينا أصحاب المشروع الإسلام عشان يخلوا حجمنا إيه؟ واحد بس لكن لما يجي عند الإبرالية والعلمنامش حيقول مئة ألف واحد بيطالبه حيقول إيه مئة كيان سياسي خمسة كيان سياسي والله هذه نظرة التقطوها من خلال الحديث الذي صار يهز الإعلام اليوم يريدون أن يوهموا الناس أن الذين يقصون الشريعة الإسلامية كثرة كثرة مئة كيان ستمائة منظمة وإن اللي بيطلبوا بالشريعة شوية إخوان على شوية سلفية على شوية تزهرية كده يعني ثلاث أحزاب أقصاها يعني لا إحنا عايزين نقلب الميزان وهذه دعوة أدعوكم لقص هذا الجزء من الخطبة وتنشروه كل عشر او عشرين يكونوا كيان سياسي أو كيان اجتماعي او كيان حقوقي مرجعيته الإسلام ينادي بشعار الإسلام ويعلنوا عنه في كل مكان ولما الإسلام يحتاجهم كل واحد ينزل بكيانه فنمنغل مئة كيان خمسمئة كيان فننصر الإسلام بالكثرة طالما هم بينصروا الليبرالية والعلمانية والشعية بالكثرة ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاة أيها الإخوة الأحبة قال بعض الصالحين من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه من؟ الله عز وجل من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه لو عرفت الله أحببته من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره من أحب شيئا أثمني ذكره ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره ومن المحال أن تذكره ثم لا يذيقك طعم ذكره ما هو الذكرية ذัж حلاوة ومن المحال أن يذيقك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه طالما ذقت طعم ذكر الله وعرفت من هو الله وأحببت الله وأذاقك طعم ذكره سيشغلك به عما سواه فاللهم أشغلنا بك عما سواك يا رب العالمين واجعلنا لك في الدنيا والدين اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير قزايا ولا مفتونين اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا أو كيدا أو مكرا أو شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداتا مهتدين غير ضوالين ولا مضلين وقبل ان اغادر المنبر ادعوكم للاطلاع على مشروع الالفية فهي فكرة الرائقة شفتوا الاعلان على باب المسجد اخذ المنشور بتاعها تعرف اللي تقدر تعمله في الالفية اعمله يعني تقدر تخش في الالف اللي حيطعمون في الالف اللي حيكسون في الالف اللي حيزوجون في الالف اللي حينطبع منهم كتيبات تدل الناس على الخير في الالف اللي حتدول مرضى اختار لك الف تكون شريك فيها واسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص وانوي في مشاركتك في هذه الألفية أن تستعين بهذا العمل كما استعان أصحاب الغار للخروج من الغار احنا الآن في غار مزدود عليه صخرة كلما كل نزحها ترجع تاني الواقع اللي احنا في كل منزح الصخرة اللي قدام شوية ترجعتان فكل واحد تصدق أو كل واحد توسل بعمل صالح فهو عمل صالح متنوع ما بين المادة وما بين المعنى ما بين الدين وما بين الدنيا فساهم أو أسهم فيه ولو بقدر ضئيل ولا تستقل التمرة فاتقوا النار ولو بشق تمر ومن حقك في أي جمعية رايح تبدي فيها خير تقول لهم من فضلكم عايز أطلع على بعض البيانات عن الناس اللي حتصرفوا عليهم أنا بدعو كل اللي بيتصدق في جمعية هتطعم عشرين أسرة أو خمسين او أسرة قل له عايز أعرف طبيعة الأسرة من فضلك فتعرف طبيعة الأسرة عشان تتأكد وتعرف ان الجمعية دي شغلة صح وإن استطعت إنك تراقب راقب أنا أعلم جمعية خيرية كان واحد من العاملين فيها حد كان مسؤول فيها وسابها فالكلام ده يطلع من حوالي ست سرع سنين أيام ما كنتوا خطيبا في مسجد الهداية فالمهم بيقول لقيت وانا بفتش كده على الأوراق لقيت واحد من في الجمعية مطلع علبة سجاير من فلوس الجمعية مطلع علبة سجاير يوميا لنفسه مالوبوزو اللي اسمه مارلبورو ومطلع شريحة الموبايل اللي هي الشحن كل يوم بعشر جنيه ومطلع وسائل الموساط تاكسي وهو أصلا بياخد مرتب يكفيه فبيقول له نحن من العاملين عليها شف فأنا بقول لك هنا لا نزكيهم على الله أظن فيهم الخير وأعتقدك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا وبالرغم من ذلك عليك أنك أنت برضو إيه تتحرى ومن حقك أن تطلب الملفات في الأسرة اللي أنت أن تنفق عليه وتعرف بعد المشروع في أي جمعية لكن ما تفوتش الفرصة لأن في أزمات اليوم فإن لم نكن اليوم في الأزمات لإخواننا أصحاب الأزمات كل على قدر ما أعطاه الله ليونفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فمن يكون لهم وإحنا دخلين على موسم رمضان هتلاقي اللي بيقدر يشتري مخزن حاجات كثير وفي ناس الأسعار هتغلى عليهم فإزاي يشترهم الشمطة دي ممكن تكفيه الشهر كله فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا عونا لإخواننا المحتاجين وأن يجعلنا سترا لإخواننا المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر